بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني من كتاب فقه اللغة وسر العربية تتمة الباب الثالث عشر الفصل الثالث عشر في ترتيب سواد الانسان اذا علاه ادنى سواد فهو اسبر فاذا زاد سواده مع صفرة تعلوه فهو اصحم فإذا زاد سواده على الصفرة فهو آدم فإن زاد على ذلك فهو اسحم فإن اشتد سواده فهو أدهم الفصل الرابع عشر في تقسيم السواد على أشياء توصف به مع اختيار أبصح اللغات ليل دجوجي سحاب مدلهم شعر فاحم فرس أدهم عين دعجاء شفة لعساء نبت أحوى وجه اكلف دخان يحموم الفصل الخامس عشر في سواد أشياء مختلفة الحاتم الغراب الأسود السلاب الثوب الأسود تلبسه المرأة في حدادها الوين العنب الأسود الحال الطين الأسود عن سعلب عن ابن الأعربي ومنه ما جاء في الحديث وأخذ من حال البحر وضرب به وجه فرعون الفصل السادس عشر في مثله الظل سواد الليل السخام سواد القدر السعدانة واللوع السواد الذي حول الثدي عن تعلب عن ابن الأعرابي التدسيم السواد الذي يجعله العرب على وجه الصبي لألا تصيبه العين وفي حديث عثمان إنه نظر إلى غلام فقال دسموا نونته والنونه حفره الذقن عن ابن الاعرابي الفصل السابع عشر في لواحق السواد اخطب اغبس اغبر قاتم أصدأ احوى اكهب اربد اغثر ادغم اطمى اورق اخصص الفصل الثامن عشر في تقسيم السواد والبياض على ما يجتمعان فيه فرس أبلق تيس أخرج كبش أملح ثور أشيه غراب أبقع حبل أبرق آبانوس ملمع سحاب نمر أفعوان أرقش دجاجة الرقطاء الفصل التاسع عشر في تقسيم الحمرة ذهب أحمر فرس أشقر رجل أقشر دم أشكل لحم شرق ثوب مدمى مدامة صهباء الفصل العشرون في الاستعارة عيش أخضر موت أحمر نعمة بيضاء يوم أسود عدو أزرق الفصل الحادي والعشرون في الإشباع والتأكيد أسود حالك أبيض يقق أصفر فاقع أخضر ناظر أحمر قاني الفصل الثاني والعشرون في ألوان متقاربة عن الأئمة الصهبة حمره تضرب إلى بياض الكهبة صفرة تضرب إلى حمرة القهبة سواد يضرب إلى خضرة الذكنة لون إلى الغبرة بين الحمرة والسواد الكمدة لون يبقى أثره ويزول صفاؤه يقال أكمد القصار الثوب إذا لم ينق بياضه الشربة بياض مشرب بحمرة الشهبة بياض مشرب بأدنى سواد، العفرة بياض تعلوه حمرة، الصحرة غبرة فيها حمرة، الصحمة سواد إلى حمرة، الدبسة بين السواد والحمرة، القمرة بين البياض والغبرة، الطلسة بين السواد والغبرة. الفصل الثالث والعشرون في تفصيل النقوش وترتيبها. النقش في الحائط الرقش في القرطاس الوشي في الثوب الوشم في اليد الوسم في الجلد الرشم في الحنطة والشعير الطبع في الطين والشمع الأثر في النصر الفصل الرابع والعشرون في آثار مختلفة الندب أثر الجرح والبتر الخدش والخمش أثر الظفر الكدح والجحش أثر السقطة والانسحاج الرسم أثر الدار الزحلوفة والزحلوقة أثر تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل عن الليل الدودات أثر أرجوحة الصبيان، عن الأصمعي العلب أثر الحبل في جنب البعير الطرقة اثار الإبل إذا كان بعضها في اثر بعض العصيم أثر العرق الومحة أثر الشمس على الوجه عن ثعلب عن الأعرابي الكي أثر النار الوعكة أثر الحمى النهكة أثر المرض السجادة أثر السجود على الجبهة المجل أثر العمل في الكف يعالج بها الإنسان الشيء حتى تغلظ جلدتها السناج أثر دخان السراج على الجدار وغيره أن تمر النحل فتسقط منها نقط من العسل فيستدل بذلك على موضعها عن أبي عمرو الردع أثر الزعفران وغيره من الأصباغ الفن الخامس والعشرون في تقسيم الآثار على اليد هذا فن واسع المجال روى عن الفراء وابن الأعربي واللحياني ثم زاد الناس فيه ثم زاد الناس عليه ألفاظ كثيرة بعضها على القياس وبعضها على التقريب وقد كتبت منها مخترته واطمأن إليه قلبي تقول العرب يده من اللحم غمرة ومن الشحم زهمة ومن السمك فمرة ومن الزيت قنمة ومن البيض زهكة ومن الدهن زنخة ومن الخل حمطة ومن العسل والناطف لزجة الناطف نوع من الحلوة ومن الفاكهة لزقة ومن الزعفران ردعة ومن الطين ردغة ومن الحديد سهكة ومن الطيب عبقة ومن الوسخ درنة ومن الدم ضرجة ومن العمل مجلة ومن البرد صردة الفصل السادس والعشرون في التأثير عن الأئمة صوحته الشمس ولوحته إذا آذته وأذوته طهده الحر وصهره وصخده إذا أثر في لونه محشته النار ومهشته إذا أثرت فيه وكادت تحرقه خدشته السقطة وخمشته إذا أثرت قليلا في جلده وعكته الحمى ونهكته إذا غيرت لونه وأكلت لحمه الفصل السابع والعشرون في ترتيب الخدش عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالويه الخدش والخمش ثم الكدح والسجح ثم الجحش ثم السلخ الفصل الثامن والعشرون في سمات الإبل عن الأئمة الدمع في مجار الدمع العذر في, مو في موضع العذار العلاط في العنق بالعرض السطاع فيها بالطول الهبعة في منخفض العنق الصدار في الصدر الزراع في الأذرع اليسرة في الفخزين الفصل التاسع والعشرون في أشكالها قيد الفرس سمة في عنق البعير على صورة القيد المفعات على صورة الافعى المسفات على صورة الأتفي الصليب والشجار على صورتهما التحجين سمة معوجة الباب الرابع عشر في أسنان الدواب والناس وتنقل الأحوال بها وذكر ما ينضاف إليها الفصل الأول في ترتيب سن الغلام عن أبي عمرو عن, عن أبي عباس ثعلب عن ابن الأعرابي يقال للصبي إذا ولد رضيع وفصل ثم فصيم ثم دارج ثم حفر ثم يافع ثم شذخ ثم مطبخ ثم كوكب الفصل الثاني أشفى منه في ترتيب أحواله وتنقل السن به إلى أن يتناهى شبابه عن الأئمة المذكورين ما دام في الرحم فهو جنين فإذا ولد فهو وليد وما دام لم يستتم سبعة أيام فهو صديغ لأنه لا يشتد صدقه إلا إلى تمام السبعة ثم ما دام يرضع فهو رضيع ثم إذا قطع عنه اللبن فهو فطيم ثم إذا غلظ وذهبت عنه ترارة الرضاع فهو جحوش عن الأصمعي وأنشد للهذلي قتلنا مخلدا وابني حراق وآخر جحوشا فوق الفطيم قال الازهري كأنه مأخوذ من الجحش الذي هو ولد الحمار ثم هو إذا دب ونمى دارج فإذا بلغ طوله خمسة اشبار فهو خماسي فإذا سقطت رواضعه فهو مسغور عن أبي زيد فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مستغر ومتغر عن أبي عمر فإذا كان يجاوز العشر السنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشئ فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق فإذا أدرك واجتمعت قوته فهو حزور، واسمه في جميع هذه الأحوال غلام فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل بقل وجهه فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب ثم هو كهل إلى أن يستوفي ستين الفصل الثالث في ظهور الشيب وعمومه يقال للرجل أول ما يظهر الشيب به قد وخفه الشيب فإذا زاد قيل قد خصفه وخوصه فإذا بيض بعض رأسه قيل اخلس رأسه فهو مخلث فإذا غلب بياضه سواده فهو اغثم عن أبي زيد فإذا شمطت مواضع من لحيته قيل قد وخذه القتير ولهزه فإذا كثر فيه الشيب وانتشر قيل قد تفشغ قد تفشغ فيه الشيب عن ابي عبيد عن ابي عمر الفصل الرابع في الشيخوخه والكبر عن أبي عمر عن ثعلب عن الاعرابي يقال شاب الرجل ثم شمط ثم شاخ ثم كبر ثم توجه ثم دلف ثم دب ثم مج ثم هدج ثم سلب ثم الموت الفصل الخامس في مثل ذلك جمع فيه بين اقاويل الأئمة يقال عسى الشيخ وعسى ثم تسعسع وتقعوس ثم هرم وخرف ثم افند واهتر ثم لعق اصبعه وضحى ظله اذا مات الفصل السادس يقارب إذا شاخ الرجل وعلت سنه فهو قحر وقحب فإذا ولى وساء عليه أثر الكبر فهو يفن ودردح فإذا زاد ضعفه ونقص عقله فهو جلحاب ومهتر الفصل السابع في ترتيب سن المرأة هي طفلة ما دامت صغيرة ثم وليدة إذا تحركت ثم كاعب إذا كعب ثديها ثم ناهد إذا زاد ثم مؤثر إذا أدركت ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار ثم خود إذا توسطت الشباب ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين ثم نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز ثم شهلة كهلة إذا وجدت مس الكبر وفيها بقيه وجلد ثم شهبره إذا عجزت وفيها تماسك ثم حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة القوة، ثم قلعم ولطلف إذا حنا قدها وسقطت أسنانها. الفصل الثامن كلي في الأولاد. ولد كل بشر ابن وابنه، ولد كل سبع جرو، ولد كل وحشية طلا، ولد كل طائر فرخ. الفصل التاسع جزئي في الأولاد. ولد الفيل دغفل ولد الناقة حوار ولد الفرس مهر ولد الحمار جحش ولد البقرة عجل ولد البقرة الوحشية بحزج, بحزج وبرغز ولد الشات حمل ولد العنز جدي ولد الأسد شبل ولد الظبي خشف ولد الأروية غفر ولد الضبع فرعل ولد الدب بيثم ولد الخنزير خنوس ولد, ولد الثعلب هجرس ولد الكلب جرو ولد الفارة درس ولد الضب حسل ولد القرد قشة ولد الأرنب خرنق ولد الوبر حنصنص عن الخارزنجي عن أبي الزحف التميمي ولد الحية حربش ولد الدجاج فروج ولد النعام رأل الفصل العاشر في المسان البجال الشيخ المسن القلعم العجوز المسنة العود الجمل المسن الناب الناقة المسنة العلج الحمار المسن الشبب الثور المسن الفارض البقرة المسنة الهجف الظليم المسن العشمة الشات المسنة الفصل الحادي عشر في ترتيب سن البعير ولد ناقة ساعة تضعه أمه سليل ثم سقب وموار فإذا استكمل سنة وفصل عن أمه فهو فصيل فإذا كان في السنة الثانية فهو ابن مخاب فإذا كان في الثالثة فهو ابن لبون فإذا كانت في الرابعة واستحق ان يحمل عليه فهو حق فإذا كان في الخامسة فهو جذع فإذا كان في السادسة وألقى سنيته فهو سني فإذا كان في السابعه وألقى رباعيته فهو رباع فإذا كان في الثامنه فهو سديس فإذا كان في التاسعه وفطر نابه فهو بازل فإذا كان في العاشره فهو مخلف ثم مخلف عام ثم مخلف عامين فصاعدا فإذا كاد يهرم وفيه بقيه فهو عود فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر فإذا انكسرت أنيابه فهو تلب وإذا ارتفع عن ذلك فهو ماج لأنه يمج ريقه ولا يستطيع أن يحبسه من الكبر فإذا استحكم هرمه فهو كحكح عن أبي عمر والأصمعي الفصل الثاني عشر في سن الفرس إذا وضعته أمه فهو مهر ثم فلو فإذا استكمل سنة فهو حولي ثم في الثانية جزع ثم في الثالثة سني ثم في الرابعة رباع بكسر العين ثم في الخامسة قارح ثم هو إلى أن يتناهى عمره مدك الفصل الثالث عشر في سن البقرة الوحشية ولد البقرة الوحشية ما دام يرضع فز وفرقد وفرير فإذا ارتفع عن ذلك فهو يعفور وجؤذر وبحزج فإذا شب فهو مهات فإذا أسن فهو قرهب الفصل الرابع عشر في سن البقرة الأهلية عن أبي فقعس الأسدي ولد البقرة الأهلية أول سنة تبيع ثم جزع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم ظالع الفصل الخامس عشر في مثله عن غيره ولد البقرة عجل فإذا شب فهو شبوب فإذا أسن فهو فارض الفصل السادس عشر في سن الشات والعنز ولد الشات حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى سخلة وبهمة فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف فإذا أكل وجتر فهو بدج وفرفور فإذا بلغ فهو عمروس وولد المعزي جفر ثم عريض وعتود ثم عناق وكل من أولاد الضن والمعزي في السنة الثانية جزع وفي الثالثة ثني وفي الرابعة رباع وفي الخامسة سديس وفي السادسة ضالع وليس له بعد هذا اسم الفصل السابع عشر في سن الضبي أول ما يولد الضبي فهو فلا ثم خشف ورشأ ثم غزال وشادن ثم شفر وجذع ثم ثني إلى أن يموت الباب الخامس عشر في الأصول والرؤوس والأعضاء والأطراف وأوصافها وما يتولد منها ويتصل بها ويذكر معها عن الأئمة الفصل الأول في الأصول الجرثومة والأرومة أصل النسب وكذلك المنصب والمحتد والعنصر والعيص والنجار والضئضئ والغلصمة والعكدة أصل اللسان والمقذ أصل الاذن السنخ أصل السن وكذلك الجزم القصرة أصل العنق العجب أصل الزنب الزنك أصل زنب الطائر الفصل الثاني في مثله الرسيس أصل الهوى الجعثن أصل الشجرة، الجزل أصل الحطب، الحضيض أصل الجبل، الفصل الثالث في الرؤوس، الشعفة رأس الجبل والنخلة، الفرط رأس الأكمة، النخرة رأس الأنف عن ابن الأعرابي، الحلمة رأس الثدي، الكراديس والمشاش رأس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين فيقال. فلان ضخم الكراديسي وجليل المشاش الحجبتان رأساً وركنين القتير رؤوس المسامير عن أبي عبيد البؤبؤ رأس المكحلة عن عمرو وعن أبيه أبي عمرو الشيباني الخشل رؤوس الحلي عن أبي عبيد عن أبي عمرو الفصل الرابع في الأعالي عن الأئمة الغارب أعلى الموج والغارب أعلى الظهر الثالثة أعلى العنق الزور أعلى الصدر فرع كل شيء أعلى صدر القناة أعلىها الفصل الخامس في تقسيم الشعر الشعر للإنسان وغيره المرعزة والمرعزاء للمعز الوبر للإبل والسباع الصوف للغنم العفاء للحمير الريش للطير الزغب للفرخ الزف للنعام الهلب للخنزير قال الليل الهلب ما غلظ من الشعر كشعر ذنب الفرس الفصل السادس في تفصيل شعر الإنسان العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان الفروة شعر معظم الرأس الناصية شعر مقدم الرأس الذؤابة شعر مؤخر الرأس الغفر الشعر الناعم الفرع شعر رأس المرأة الغديره شعر ذوائبها الدبب شعر وجهها عن الأصمعي، الوفرة ما بلغ شحمة الأذن من الشعر اللمة ما ألم بالمنكب من الشعر الطرة ما غش الجبهة من الشعر الجمه والغفرة ما غط الرأس من الشعر الهدب شعر أشفار العين الشارب شعر الشفة العليا العنفقة شعر الشفة السفلى المسربة شعر الصدر وفي الحديث إنه كان دقيق المسربة الزبب شعر بدن الرجل ويقال بل هو كثرة الشعر في الأذني الفصف السابع في سائر الشعور الغسن شعر الناصية العذرة الشعر يقبض عليه الراكب عند ركوبه العرف شعر عنق الفرس الفيد شعرات فوق جحفلة الفرس عن ثعلب عن ابن الأعرابي الذئبان الشعر الذي في عنق البعير ومشفره عن أبي عمرو. الثنة الشعر المتدلي في مؤخر الرصغ من الدابة العثنون شعرات تحت حنك المعز زبرة الأسد شعر قفاه. عثرية الديك عرفه البرائل مرتفع من ريش الطائر فاستدار في عنقه عند التنافر الشكير من الفرخ الزغب الفصل الثامن في تفصيل أوصاف الشعر شعر جفال إذا كان كثيرا ووحف إذا كان متصلا وكث إذا كان كثيفا مجتمعا ومعلنكس ومعلنك إذا زادت كثافته عن الفراء ومنسدر إذا كان منبسطا وسبط إذا كان مسترسلا ورجل إذا كان غير جعد ولا سبط وقطط إذا كان شديد الجعودة ومقلعف إذا زاد على القطر ومفلفل إذا كان نهاية في الجعودة كشعور الزنج وسخام إذا كان حسنا لينا ومغدود إذا كان ناعما طويلة عن أبي عبيدة الفصل التاسع في الحاجب من محاسنه الزجج والبلج ومن معايبه القرن والزبب والمعط فأما الزجج فذبقة الحاجبين وامتدادهما حتى كأنهما خطى بقلم، وأما البلج فهو أن يكون بينهما فرجة، والعرب تستحب ذلك وتكره القرن وهو اتصالهما، والزبب كثرة شعرهما، والمعط تساقط الشعر عن بعض اجزائهما الفصل العاشر في محاسن العين. التعج أن تكون شديدة السواد مع سعة المقلة البرح شدة سوادها وشدة بياضها النجل سعتها الكحل سواد جفونها من غير كحل الحور اتساع سوادها كما هو في أعين الضباء الوطف طول أشفارها وتمامها وفي الحديث إنه كان في أشفاره وطف الشهلة حمرة في سوادها القصط الحادي عشر في معايبها الحوص ضيق العينين الخوص غؤورهما مع الضيق الشتر انقلاب الجفن العمش الا تزال العين تسيل وترمص الكمش الا تكاد تبصر الغطش شبه العمش الجهر الا يبصر نهارا العشا الا يبصر ليلا الخزر أن يبصر بمؤخر عينه الغضن أن يكسر عينه حتى تتغضن جفونه القبل أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول الشطور أن تراه ينظر إلى غيرك وهو قريب من صفة الأحول الشوث أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين التي يريد أن ينظر بها الخفش صغر العينين وضعف البصر ويقال إنه فساد في العينين يضيق له الجفن من غير وجع ولا قرح الدوش ضيق العين وفساد في البصر الاطراق استرخاء الجفون الجحوظ خروج المقلة وظهورها من الحجاج البخق أن يذهب البصر والعين منفتحة الكمه أن يولد الإنسان أعمى البخص أن يكون فوق العينين أو تحتهما ناسب الفصل الثاني عشر في عوارض العين حسرت عينه إذا اعتراه كلال من طول النظر إلى الشيء رأت عينه إذا توقتت من خوف أو غيره سدرت عينه إذا لم تكد تبصر اسمدرت عينه إذا لاحت لها سمادير وهي ما يتراءى لها من أشباه الزباب وغيره عند خلل يتخللها قدعت عينه إذا ضعفت من الإكباب على النظر عن أبي زيد. حرجت عينه إذا حارت قال ذو الرمة وتحرج العين فيها حين تنتقب هجت عينه إذا غارت ونقنقت إذا زاد غؤورها وكذلك حجلت وهججت عن الأصمعين ذهبت عينه إذا رأت ذهبا كثيرا فحارت فيه شخصت عينه إذا لم تكت تطرف من الحيرة الفصل الثالث عشر في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه قيل رمقه فإذا نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظه فإذا نظر إليه بعجلة قيل لمحه فإن رماه ببصره مع حدة نظر قيل حدجه بطرفه وفي حديث ابن مسعود حدث القوم ما حدجوك بابصارهم فإن نظر إليه بشدة وحدة قيل أرشقه وأسف النظر إليه فإن نظر إليه نظر المتعجب منه والكاره له والمبغض إياه قيل شفنه وشفن إليه شفونا وشفنا فإن أعاره لحظ العداوة قيل نظر إليه شزراً فإن نظر إليه بعين المحبة قيل نظر إليه نظرة ذي علق فإن نظر إليه نظر المستثبت قيل توضحه فإن نظر واضعا يده على حاجبه مستظلا بها من الشمس ليستبين المنظور إليه قيل استكفه واستوضحه واستشرفه فإن نشر التوبة ورفعه لينظر إلى صفاقته أو سخافته ويرى عوارا إن كان به قيل استشفه فإن نظر إلى الشيء كاللمحة ثم خفي عنه قيل لاحه لوحة كما قال الشاعر وهل تنفعني عني لوحة لو ألوحها؟ فإن نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه قيل نفضه نفضه فإن نظر في كتاب أو حساب ليهذبه ويستكشف صحته وسقمه قيل تصفحه فإن فتح جميع عينيه لشدة النظر قيل حدق فإن لاهما قيل برق فإن انقلب حملاق عينه قيل حملق، فإن غاب سواد عينيه من الفزع قيل برق بصره فإن فتح عين مفزع أو مهدد قيل حمج، فإن بالغ في فتحها وأحد النظر عند الخوف قيل حدج فإن كسر عينه في النظر قيل دنقت وطرفش عن أبي عمر فإن فتح عينيه وجعل لا يطرف قيل شخص وفي القرآن شاخصة أبصارهم فإن أدام النظر مع سكون قيل أسجد عن أبي عمر فإن نظر إلى أفق الهلال لليلته ليراه قيل تبصره فإن أتبع الشيء بصره قيل أثأره وأثار إليه البصر الفصل الرابع عشر في أدواء العين الغمص أن تزال العين تأتي برمص اللحح أسوأ الغمص اللخص التصاق الجفون العائر الرمز الشديد وكذلك الساهك الغرب عند أئمة اللغة ورم في المآقي وهو عند الأطباء أن ترشح مآقي العين فيسيل منها إذا غمزت صديد وهو الناصور أيضا السبل عندهم أن يكون على بياضها وسوادها شبه غشاء ينتسج بعروق حمر الجسأة أن يعصر على الإنسان فتح عينيه إذا انتبه من النوم الظفر ظهور الظفرة وهي جليدة تغشي العين من تلقاء المآقي وربما قطعت وإن تركت غشية العين حتى تكل والاطباء يقولون لها الظفرة وكأنها عربية باحثة الطرفة عندهم ان يحدث في العين نقطة حمراء من ضربة او غيرها الانتشار عندهم ان يتسع ثقب الناظر حتى يلحق البياض من كل جانب الحسر عند أهل اللغة أن يخرج من العين حب أحمر وأظنه الذي يقول له الأطباء الجرب. القمر أن تعرض للعين فترة وفساد من كثرة النظر إلى الثلج يقال قمرة عينه الفصل الخامس عشر يليق بهذه الفصول رجل ملوز العينين إذا كانت في شكل اللوزتين رجل مكوكب العين إذا كانت في سوادها نقطة بياض رجل شقذ إذا كان شديد البصر سريع الإصابة بالعين عن الفراء الفصل السادس عشر في ترتيب البكاء إذا تهيأ للبكاء قيل أجهش فإذا امتلأت عينه دموعا قيل غرورقت عينه وترقرقت فإذا سالت قيل دمعت وهمعت فإذا حاكت دموعها المطر قيل همت فإذا كان لبكائه صوت قيل نحب ونشج فإذا صاح مع بكائه قيل أعوال الفصل السابع عشر في تقسيم الأنوف عن الأئمة أنف الإنسان مخطم البعير نخرة الفرس خرطوم الفيل هرتمة السبع خرنابة الجارح قرطمة الطائر فنطيسة الخنزير الفصل الثامن عشر في تفصيل أوصافها المحمودة والمذمومة الشحم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء اعلاها القنا طول الأنف ودقه أرنبته وحدب في وسطه الفطس تطامن قصبته مع ضخم أرنبته الخنس تأخر الأنف عن الوجه الزلف شخوص طرفه مع صغر أرنبته الخشم فقدان حاسة الشم الخرم شق في المنخرين. الخشم عرض الأنف. يقال ثور أخشم. القعم اعوجاج الأنف. الفصل التاسع عشر في تقسيم الشفاه. شفة الإنسان. مشفر البعير. جحفله الفرس. خطم السبر. مقمة الثور. مرمة في فنطيسة الخنزير. برطيل الكلب. عن ثعلب عن ابن الأعربي. منسر الجارح. منقار الطائر الفص العشرون في محاسن الأسنان الشنب رقة الأسنان واستواءها وحسنها الرتل حسن تنظيفها واتساقها التفليج تفرج ما بينها الشتت تفرقها من غير تباعد بل في استواء وحسن ويقال منه ثغر شتيت إذا كان مفلجا أبيض حسنا الأشر تحزيز في أطراف الثنايا يدل على حداثه السن وقرب المولد الظلم الماء الذي يجري على الأسنان من البريق لا من الريق الفصل الحادي والعشرون في مقابحها الروق طولها الكسس صغرها السعل تراكبها وزيادة سن فيها الشغى اختلاف منابتها اللصص شدة تقاربها وانضمامها اليلل إقبالها على باطن الفم الدفق انصبابها إلى قدام الفقم تقدم سفلاها على العليا القلح صفرتها الطرامة خضرتها الحفر ما يلزق بها الدرد ذهابها الهتم كتارها اللطف سقوطها إلا أثناخها الفصل الثاني والعشرون في معايب الفم الشدق سعة الشدقين الضجم ميل في الفم وفيما يلي الضفز لصوق الحنك الأعلى بالحنك الأسفل الهدل استرخاء الشفتين وغلظهما اللفع بياض يعتريهما القلب انقلابهما الجلع قصورهما عن الانضمام وكان موسى الهادي أجلع فوكل به أبوه المهدي خادما لا يزال يقول له موسى أطبق فلقب به البرطمة ضخمها الفصل الثالث والعشرون في ترتيب الأسنان عن أبي زيد للأسنان أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك وثمت عشرة رحا في كل شق ست وأربعة نواجد وهي أقصاها الفصل الرابع والعشرون في تفصيل ماء الفم ما دام في فم الإنسان فهو ريق ورضاب فإذا عليك فهو عصيب فإذا سال فهو لعاب وإذا رمي به فهو بزاق وبصاق الفصل الخامس والعشرون في تقسينه البزاق للإنسان اللغام للبعير الروال للدابة الفصل السادس والعشرون في ترتيب الضحك التبسم أول مراتب الضحك ثم الإهلاس وهو إخفاءه عن الأموي ثم الاسترار والانكلال وهما الضحك الحسن عن أبي عبيد ثم الكتكتة أشد منهما ثم القهقهة والقرقرة والكركرة ثم الاستغراب ثم الطخطخة وهي أن تقول الطيخ طيخه ثم الإهزاق والزهزقة وهي أن يذهب الضحك به كل مذهب عن أبي زيد وابن الأعرابي وغيرهما الفصل السابع والعشرون في حدة اللسان والفصاحة إذا كان الرجل حاد اللسان قادرا على الكلام فهو ذرب اللسان وفتيق اللسان فإذا كان جيد اللسان فهو لسن فإذا كان يضع لسانه حيث أراد فهو زليق فإذا كان فصيحا بين اللهجة فهو حذاقي عن أبي زيد، فإن كان مع حدة لسانه بليغا فهو مسلاق فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة ولا يتحيف بيانه عجمة فهو مصطع فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مذره الفص الثامن والعشرون في عيوب اللسان والكلام الرتة حبسة في لسان الرجل وعجلة في كلامه اللكنة والحكله عقدة في اللسان وعجمة في الكلام الهتهتة والهتهتة حكاية التواء اللسان عند الكلام التعسعة والسعسعة أيضا حكاية صوت العي والألكن اللسغة ان يصير الراء لاما في كلامه الفأسأة ان يتردد في الفاء التمتمة ان يتردد في التاء اللفف ان يكون في اللسان ثقل وانعقاد الليغو ان لا يبين الكلام عن أبي عمر اللجلجه ان يكون فيه عي وإدخال بعض الكلام في بعض الخنخنة أن يتكلم من لدن أنفه ويقال هي ألا يبين الرجل كلامه فيخنخ في خياشيمه المقمقة أن يتكلم من أقصى حلقه عن الفراء الفصل التاسع والعشرون في حكاية العوارض التي تعرض لألسنة العرب الكشكشة تعرض في لغة تميم كقولهم في خطاب المؤنث ما الذي جاء بشي يريدون بك وقرأ بعضهم قد جعل ربك تحتش سرية لقول القرآن قد جعل ربك تحتك سريا الكسكسة تعرض في لغة بكر كقولهم في خطاب المؤنث أبوسى وأموسى يريد أبوك وأمك العنعنة تعرض في لغة قضاعة كقولهم ظلنت عنك ذاهب أي أنك وكما قال ذو الرمة أعن توسمت من خرقاء منزلة ما الصبابة من عينيك مسجوم اللخل خانية تعرض في لغات أعراب الشحر وعمان كقولهم مش الله كان يريدون ما شاء الله كان الطمطمانية تعرض في لغات حمير كقولهم طابم هواء يريدون طابا هواء الفصل الثلاثون في ترتيب العيد رجل عايي وعي ثم حصر ثم فه ثم مفحم ثم لجلاج ثم أبكم الفصل الحادي والثلاثون في تقسيم العض العض والبغم من كل حيوان الكدم والزر من ذي الخف والحافر النقر والنسر من الطير اللسب من العقرب اللسع والنهش والنشط والنكز من الحية إلا أن النكز بالأنف وسائر ما تقدم بالنار الفصل الثاني والثلاثون في أوصاف الأذن الصمع صغرها السكك كونها في نهاية الصغر القنف استرخاؤها وإقبالها على الوجه وهو من الكلاب الغضف الخطل عظمها الفصل الثالث والثلاثون في ترتيب الصمم يقال بأذنه وقر فإذا زاد فهو صمم فإذا زاد فهو فرش، فإذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ الفصل الرابع والثلاثون في أوصاف العنق الجيد طولها التلع إشرافها الهنع تطامنها الغلب غلظها البتع شدتها الصعر ميلها الوقص قصرها الخضع خضوعها الحدل وجهها. الفصل الخامس والثلاثون في تقسيم الصدور صدر الإنسان كركرة البعير لبان الفرس زور السبع قص الشات جؤجؤ الطائر جوشن الجرادة. الفصل السادس والثلاثون في تقسيم السدي ثندوة الرجل سدي المرأة خلف الناقة ضرع الشات والبقرة مبي الكلبة الفصل السابع والثلاثون في أوصاف البطن الدحل عظمه الحبن خروجه السجل استرخاءه القمل ضخمه الضمور لطافته البجر شخوصه التخرخر اضطرابه من العظم عن الأصمعي الفصل الثامن والثلاثون في تقسيم الأفطار ظفر الإنسان منسم البعير صنبق الفرس ظلف الثور برسن السبع مخلب الطائر الفصل التاسع والثلاثون في تقسيم أوعية الطعام المعدة من الإنسان الكرش من كل ما يجتر الرجب من ذوات الحافر الحوصلة من الطير الفصل الأربعون في تفصيل العروق والفروق فالرأس الشأنان وهما عرقان ينحدران منه الى الحاجبين ثم الى العينين في اللسان الصوادان في الذقني الزاقن في العنق الوريد والاخدع الا ان الاخدع شعبة من الوريد وفيها الودجان في القلب الوتين والنياف والابهران في النحر الناحر في العضد الابجل في اليد الباسليق وهو عند المرفق في الجانب الإنسي مما يلي الإبط والقيفال في الجانب الوحشي والأكحل بينهما وهو عربي فأما الباسليق والقيفال فمعربان في الساعد حبل الزراع فيما بين الخنصر والبنصر الأسيلم وهو معرب في باطن الزراع الرواهش في ظاهرها النواشر في ظاهر الكف الأشاجع في الفخذ النسى الساق في سائر الجسد الشريانات الفصل الحادي والأربعون في الدماء التامور دم الحياة المهجة دم القلب الرعاف دم الأنف الفصيد دم العضد العلق الدم الشديد الحمرة النجيع الدم إلى السواد الجسد الدم إذا يبس البصيرة الدم يستدل به على الرمية قال أبو زيد هي ما كان على الأرض الجدية ما لزق بالجسد من الدم قال الليث الورق من الدم هو الذي يسقط من الجراح على قنطعة قال ابن العربي الورقة مقدار الدرهم من الدم الطلاء دم القفيل والذبيح قال أبو سعيد الضرير هو شيء يخرج بعد شؤبوب الدم يخالف لونه وذلك عند خروج النفس من الذبيح الفصل الثاني والأربعون في اللحوم النحض اللحم المكتنز الشرق اللحم الأحمر الذي لا دسم له العبيط اللحم من شات مزبوحة لغير علة الغدة لحمة بين الجلد واللحم تمور بينهما فراش اللسان اللحمة التي تحته، النفنفة لحمة اللهات الألية اللحمة التي تحت الإبهام ضرة الضرع لحمة الفريصة اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الداب عن الأطمعين الفهدتان لحمتان في لبان الفرس كالسهرين كل واحد منهما فهدة الحماءة لحمة الساق الكدنة لحم السمن الطفطفة اللحم المضطرق ويقال بل هو لحم الخاصرة الغلل اللحم الذي يترك على الإهاب إذا سلخ الفصل الثالث والأربعون في الشحوم عن الأئمة الثرب الشحم الرقيق الذي قد غش الكرش والأمعاء الهنانة القطعة من الشحم السحفة الشحمة التي على ظهر الشات الطرق الشحم الذي منه تكون القوة الصهارة الشحم المذاب وكذلك الجميل الكشية شحمة بطن الضب الفروقة شحم الكليتين عن الاموي السديف شحم السنام عن ابي عبيد انتهى الوجه الاول من الشريط الثاني من كتاب فقه اللغة والسر العربية التسمة في الوجه الثاني